وَإِذْ نَقَلْنَا الْجِبَالَ فَوْقَهُ كَأَنَّهُ بُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوهُ مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم الحيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا برية من بعدهم أفتهن لنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون وسل عليهم الذئب الذي آتيناه آياتنا فسلخ منها فسلخ منها فتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض أخلد إلى الأرض واتبعه فمثله كمثلكلبي إن تحمل عليه يلحس إن تحمل عليه يلحس أو تتركه يلحس ذلك مثلكم القوم الذين كذبوا ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثل من قوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون من يهدي الله فهو المهتدي ومن يظلم فأولئك